لَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مَعَايِشَ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميضاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْغَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا لِلطَّاظِينَ مَآبًا لَابِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا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 وكل شيء أحصيناه كتابا فاذلقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغبا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا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 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قد تمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات ورقا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 إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوا اذهب إلى فرعون إنه طوا فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب بعصى.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 بناها، رفع سمكها فسواها وأغضش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاع لكم ولأنعامكم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 إنما أن تمذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُمَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَهِ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهِ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بأيدي سفره كرام برره قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلق من خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا وحدائط غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم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 إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستطيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا السَّمَاءٌ فَطَرَتْ وَإِذَ الْكَوَاكِبُ امْتَثَرَتْ وَإِذَ الْبِحَارُ فُتِّرَتْ وَإِذَ الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمَ الذي خلقك فسوى كف فِي في أي صورة ما شاء ركبك كلا بلت كذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين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 كلا ان كتاب الفجار لفي سقطين وما ادراك ما سقطين كتاب مرقون ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُونَ يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمِ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّعِيمِ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيطٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَوْنَ كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ فَإِذَا مَرُو بِهِمْ يَتَوَامَزُونَ فَإِذَا قَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ قَلَبُ فَكِيد وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَا أُولَئِ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ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 وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاطيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ مَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن يَحُورُ بَلَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقُسِمُ بِالشَّفَقُ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقُ والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون فللذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون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 منو بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد.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 وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجِمُ الثَّاطِبُ إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظُ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِنَّا خُلِقُ خُلِقَ مِنْ مَا إِنْ دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبل السرائر فما له من قوة ولا نصير، والسماء ذات الراجع والأرض ذات الصدر.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 والذي قتر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء أحبى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وَنُيَسِّرُكَ لِلْمُصْعَدِ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَاذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هل أتاك حديث الواشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم ضعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع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 وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خنقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف شطحت فذكر إنما أنتم ذكر لست عليهم بمصيطير إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إنا علينا حسابهم بسم الله الرحمن الرحيم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 وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طواوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد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 كان ذكى وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له الذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا ينثق وساقه أحد يا أيتها النفس المقمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضيه فادخلني في عبادي وادخلني الجنه بسم الله الرحمن الرحيم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد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 وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقُطَ حَمَلَ عِقَبَهُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعِقَبَهْ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذا متربة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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى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 وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَا لَهُ يَتَزَكَّى وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا بَتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قل وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَك مِنَ الْأُولَى وَلَسَمْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْ كَيْتِمَنْ فَأَوَى وَوَجَدَكَ رَبَّنَّ فَهَذَا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 ووضعنا عنك مصرك الذي انقض ظهرك ورثنا لك ذكرك فان مع العشر يشرى ان مع العشر يشرى فاذا ثروت فانصب والى ربك فّرد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 خلق الإنسان من علق اقرأ بربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطوى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعا أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقبى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئلا ميته لنصف عم بالنصية ناصية كاذبة خاطئة فاليد عنادية سند عذبانية كلا لا تطيعه واسجد رق بسم الله الرحمن الرحيم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 من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البيان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 يومئذ يصلر الناس أشتاة ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات وبحاء، فالموليات قادحة، فالنضيرات صبحاء، فأثر نبيه نقطع، فوسط نبيه جمعة، إن الإنسان لربه لك نود، وإنه على ذلك لشهيد.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 بسم الله الرحمن الرحيم الا التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لم تعلمون علم اليقين لترن الجحيم ثم لترنها عين اليطين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدق بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ما له أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله المنقدة التي تطلع على إنها عليهم مؤصدة في عمد ممتدة بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تظليل وأرسل عليهم طيراً أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكل بسم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلا فيهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وَآمَنَهُم من خلف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذينهم عن صلاتهم ساهون الذينهم يراؤون ويمنعون المعون بسم الله الرحمن الرحيم اننا ياك الكثر فصلي لربك وانحر إن شانك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أن تُعْبُدُ مَا بِدُنَا مَا أَعْبُدُ وَلَا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 بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا ابي لهب وتب ما اوى عنهما ل وما كسب سيصلى نار ذات لهب وامراه حملت الحطاب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 قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسط إذا بقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم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 من الجنة والناس صدق الله العظيم سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة منورا وهدى يا رب العالمين اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار يا رب العالمين رحشنا مع النبي المختار يا أكرم الأكرمين رحشنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم ببركة القرآن العظيم أبي حرمة من أرسلته رحمة للعالمين، وعفواً لنا يا كريم، وعفواً لنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجردك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم بل وعوس الصواب ما قرأناه ونور ما تلوناه من كتابك الكريم إلى حضرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سلوات الله وسلامه على نبينا وعليهم أجمعين وإلى أرواح آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وأهل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى أرواح جميع التابعين وأئمة الدين وجميع الشهداء وصاحب الخيرات والحسنات إلى أرواح جميع مشايخنا وعلمائنا وأساتيذنا ومن له حق علينا وعلمنا وأحسن إلينا إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعز الإسلام والمسلمين محفظ اللهم بلادنا وبلاد جميع المسلمين من آفات السماوات والأرضين ومن شر كل الأعداء يا أرحم الراحمين اللهم ارحمنا ورحم أحياءنا وأنواتنا ورحم أمة محمد رحمة عامة اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وعفو عنا وفلنا ورحمنا وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة ya İlahe'l-Alemîn, al Ya Ekremel Ekremîn ve Ya Erhamel rahimin Bütün dualarımızla birlikte bu aciz duamızı Kâbetullah ve Râzî-i Muttahere-i ve Şebeke-i Resûlillâh'de olunan ve müstecav olan dualara ilhak eyle ya Rabbi. Sübhâne Rabbike Rabbil İzzetî ammâ yâsifûn Esselâmün a'l-i Mûsîmü'l-Hallülillâhi Rabbil al alamin Tekabbel minna veş merdâna ve arhamme bi bihürmetil Fâtiha